الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيعا له سبحانه رب عظيم شاني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 شيء انقاد تكامل صنعه ذو محكم التنزيل خير براني قد عم ما ارجها الفضائي بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني زينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركانه والريح تجري وسحاب بأمره يحيي بها ما مات من بلدا بلا رجل ولا بنتان وَإِذَا السَّمَاءُ تَتَشَقَّقَتْ مِنْ هَوْلِهَا لِمَا وَعَدَ رَبُّكَ بِالْآخِرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَرْضُ بَارِزَةٌ أَظْهَرَ جِدَارَهَا وَجَآءَ بَانٌ أوسفت أمام ريانى وتفجرت فيها البحار بأمده هذا ووصف الوادي بالقرآن.